والناس يستوفون، وإذا كاروهم أو وزنوهم يخسرون، وإذا كاروهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يوم النعم ليوم النعم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ تَعْبُدُنِي وَإِنِّي لَكُم مِّنَ الْقَائِمِينَ وَمَا أَذَرَاكَ مَالسّجِينِ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَمَا أَذَرَاكَ مَالسّجِينِ ويلو يومئذ للمكذبين. ويلو يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين.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 لا عليه آيات لا قرأ ساطير الأولين كلا بل رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل رعنا على قلوبهم كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا محجون كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا ثم إنهم لصال الجحيم فَصَالُ الْجَاهِلِينَ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ كتاب الأبرار لفِي عِلِّينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُنَّ كِتَابًا مَرْقُومًا وَلَهُ يشهده المقررون. يشهده المقررون. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفين عيم. على الأرواح.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 ختامه مسك وفي ذلك فلتنافس المتنافسون وفي ذلك فلتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني ومزاجه من تسني عينه يشرب بها المقربون. عينه يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى لَهُمْ فَاكِهَةٌ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا الذين امنوا من الكفار يضحكون فيرنم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الاروا في يوم يظهرون هل فوِّبَ الكُفَّارُ ما كانوا يَفْعَلُونَ هل فوِّبَ الكُفَّارُ ما كانوا يَفْعَلُونَ